سُبْحَانَ اللَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ طير ومن يشرك بالله فكأنما قر من السماء فتقطفه الطير فتقطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتقطفه طَائِرُ أَوْ تَهُوِيهِ الرِّيحُ فِي مَثَانٍ سَاحِقٍ ذَلِكَ نَارٌ وَمَن وَعَظِمَ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ وَمَن وَعَظِمَ وَقُوب لَكُم فيِيه مَنَافِر إلَ جَلّ سَمَّ ثمَُّ نَخلُه مما حلها الى البيت العتيق ثمما حلها الى البيت العتيق ولكل امه جعلنا من سكن ليزكر اسم الله ولكل ام جعلنا من سكى ليذكروا اسم الله ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ليذكروا اسم الله إِلَٰهٌ أَمْعَان فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَالصَّائِمِينَ عَلَىٰ مَا امْتُنِعُوا وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ, الصلاة وَمِمَّنْ مَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَلِلْمُكْثِ مِصَلَاتٍ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ وَلِبُدْ مَجَعَلْنَا هَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِ الْإِلَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٍ فاذكروا اسم الله عليها صوات اِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فذَلِكَ فَضْلُ مَنَّاتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَن ينال الله التقوى منكم ولكن يناله التقوى منكم فذلك تخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم فذلك تخرها لكم بَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لا يحب كل قوان كفور إن الله لا يحب كل قوان